وبيت الشخصية وهل توجد مواضع أو حالات للجماع ينهى عنها الشر؟ وإذا حدث هذا فما الحكم في ذلك؟ من الحالات التي تحرمون فيها المعاشرة الجنسية الحيض والنفاس؟ قال تعالى وسألونك عن المحيض قل هو أذم فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله والمحيض هو مكان الحيض أو وقت الحيض وهو محرم بإجماع المسلمين من اعتقد حله حل فقد كفر ومن فعله غير مستحل له يجب أن يتوب منه وفي وجوب الكفارة عليه قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد وقول مالك وابي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجماهير المسلمين أنه لا كفارة عليه إذا اتى امراته في وقت المحيد والقول الثاني وهو الضعيف أنه تجب عليه الكفارة ومقدارها مختلف فيه فقيل دينار أو نصف دينار وقيل دينار إن كانت المباشرة في أول الحيض ونصف إن كانت في اخره وذلك وارد في حديث رواه أبو داود والحاكم وصححه وحرمة المباشرة ممتدة حتى ينقطع الدم وحتى تغتسل أيضا عند جمهور الفقهاء وأجازها أبو حنيفة بمجرد انقطاع الدم حتى ولو لم تغتسل وذلك إذا انقطع بأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده كما تحرم المباشرة في غير وقت الحيض والنفاس في غير المحل الطبيعي وهو محل الولادة والمباشرة بغير الجماع فيما بين السرة والركبة للحائض قيل حرام وقيل مكروهة كراهة تنزيه لحديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وقيل إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرد ضعفا أو ورعا جاز وإلا فلا وهو قول حسن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لأنه كان يملك اربه أي كان يضبط نفسه عن الحرام وكذلك يحرم الجماع وقت الإحرام بالحج أو العمرة كما يحرم في الصيام الواجب كرمضان والنذر ويحرم في غير القبل والله أعلم